بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 111. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 112. وكم من قرية أهلكناها فجاء بياتا أو هم قائلون؟ فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين.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 113. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 114. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم 113. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 114. قال اخرج منها مذؤوما مذحورا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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما يقولي عنهما من سوءاتهم وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أنتكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عذو مبين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 111. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 112. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 113. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء وأمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط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 111. واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 112. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم ذينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 119. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 110. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا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 فَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ هُلَاءِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ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 قال دخلوا في أم من قد خالت من قبلكم من الجن والجنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون. 117. ونادأ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 118. قالوا نعم فأذن مؤذنون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 111. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسمهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 128. أولئ الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 يُسِلُّ لَيْلَنَهَا وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُذِنَ لِرَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 111. إنه لا يحب المرتدين 112. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 120. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون 111. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين 112. وإلى عاد أخاهم هودا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 113. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 114. <تصفيق> أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 111. فاركروا آلاء الله لعلكم تفلحون 112. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا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 لله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا ادبار الذين كذبوا باياتنا وَقَطَعْنَآ دَابِّ وَالَّذينَ كَذَّبوا بآياتنا وَمَا كَانوا مُؤمِنينَ وَإِلَى ثَمود أَخَافُم صَالِحَةً قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ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 بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إن النبي الذين آمنت به كافرون.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 111. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 112. فأنجيناه وأهله 114. كانت من الغابرين 115. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 117. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا اصبروا حتى يحكم الله بيننا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 سَلَّمَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهُ إلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهُ بِالْبَسَاءِ وَالْضَرْرَ إلَّا عَلَّهُمْ بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس السباب الضرا و السراء فأخذناه بعطتان وهم لا يشون ولو أن أهل القرآن والتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 111. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 112. أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 111. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 112. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 111. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 112. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعض إِمْمُوسَ بِآياتِنا إِلَى فِرعونَ وَمَلَأِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قديش تكون ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين.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 111. فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين 113. يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كن لا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألكوا.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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 115. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 116. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قارون إن لا إله ربنا من قلبون وما تنقم منا إلا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 113. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 114. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيعوا بموسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَكْفُرُونَ قُلْ أَلَمْ تَرَ ذَٰلِكُمُ الْأُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا تأتِينا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْجِزَاء إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُونَ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 117. ومرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 118. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 112. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون 113. إن أولئك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الرَّعْونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَرْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ 114. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 115. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا رَوَكُمْ لَآيَةٍ لَا يُؤمِنُوا بِهَا وإيَّا بِهَا يَأْمُرُونَ بِالسَّبِيلِ الرَّشِيدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 117. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 118. اتخذوه وكانوا ظالمين 119. ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 119. ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 111. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 112. الذين يتبعون الرسول النبي الأمين الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 113. وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 114. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 115. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 111. وإنه لغفور رحيم 112. وقطعناهم في الأرض أمما 113. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 114. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوتهم وذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم منضه. 117. ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 118. أو تقولوا إنا ما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذريته من بعدهم افتهلكنا بما فعل المفسدون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي 113. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 114. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 113. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 114. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 115. أقصص القصص لعلهم يتفكرون 116. 119. ومثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 110. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 111. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا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 113. أولئك هم الغافلون 114. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 115. وذروا الذين يلحدون في أسمائه 116. ما كانوا يعملون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 أو لم يتفكوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أو 111. انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 112. من يضلل الله فلا هادي له 113. ويذرهم في طغيانهم يعمهون 114. يسألونك عن الساعة أيان مرساها 115. قل إنما علمها عند ربي 116. لا يجليها لوقتها إلا هو في السماوات والأرض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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا أَفِيمَ آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَمْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلَى الْلُّدَالَةِ يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَاعُو تُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ 111. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 112. ألهم أرجل يمشون بها 113. أم لهم أيدي يبطشون بها 114. أم لهم أعين يبصرون بها 115. أم لهم آذان يسمعون بها وَلَدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونِ فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 110. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 111. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 118. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون